بِمِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما هُوَ مَنَ السَّمَاءِ مِرْزِقُ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ قَوْلُ فَمَنْ يَعْمَلْ أَعْمَالًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ أَعْمَالًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ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 الذين امنوا يغفرون الذين لا يرجون ايام الله ليجزى قوما بما كانوا يكسبون من عمل صانحا لنفسه ومن اساء افعلها ثم إلى ربكم ترجعون ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة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 إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ اجْعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شيئا وان الظالمين بعضهم اوني بعض والله ولي المتقين هذا بصرائر للناس وهدى ورحمه لقوم ينقلو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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا إِنْ لَا أُنْزَلُ إِلَيْنَا إِلَّا أَن قَالُوا أُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ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 129. ذلك هو الفوز المبين 120. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين 121. وإذا قيل إن ادَّ الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنُّ إلا ظنّ و ما نحن بمستيقنين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 119. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 110. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا